عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون أثناء كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض بهذا والجبال متادا لكم أزواجا وجعلنا لكم سباة وجعلنا الليل نباسا وجعلنا النهار عاشا وبنينا فوقكم سبا شدادا وجعلنا سعاجا وفاجا وأنزلنا سواد ما خت جنيا وجب جميع حباء ومنابا يوم الفصل كان من طا يومهم فقوم الصور فداثون افواج وفتحت السماء لا يسمعون فيها مقوما ولا كذابا أرصالها خوشعة يقولون أئنا لمرضون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا من كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة بينهم بالساهرة هل لتاك حديث موسى في الناداء وقوم بالواد المقدس طوان إذ هذينا في العوض وَأَمَّا مَنْ خَابَ وَقَالَ رَبِّهِ وَنَهَا النَّفْسَ عَلِهَا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ يَسْأَلُونَكَ عِلِ السَّاعَةِ أَيَّا لَمُرْسَاهَا كِمَ أَنتَ مِنْ ذِكْرَاهَا إِلَى رَبِّكَ مُنْ تَهَاهَا إِنَّمَا أَنتَ مُنْذِرُ مَنْ يَخْشَاهَا كَأَنَّهُمْ يَرْمَ يَرْمَهَا مطدرة بأيدي زفرة كرام مدررة قتل الإنسان ما أدفعه من أي شيء خلقه من مطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسر ثم أباده فأطبعه ثم إذا شاء شَقَوْنَ فَأَمْتَنَّا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَزَيْتُونًا منهم يومئذ شأن يومي وجوه اليومئذ مصفرة طاحقة مستبشرة وجوه اليومئذ عليها وضعت درقها قدرة أولاك هم الكفرة الفجرة إذا الشمس قويرت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار وقلت وإذا وإذا البحار سجرت وإذا المهوس زوجت وإذا المهوذة سعلت بأي ذنب قتلت وإذا السحر وَإِذَا وإذا السماء ممشقت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة مصرفت علمت نفس ثم أعضعت ألا أكسم بالخنس جواري الكنس والليل إذا إنه لقول رسوله كريم لقوة عيدة للعرش مكين مقارياتاً لأمين وذا صاحبهم بمجموع لا بل كذبون بالدين وإن عليهم الحافظين وإذن يومئذ في المكثبين الذين يكثبون بيوم بهم بي وما يكثب به إلا كل معتد أثير إذا تتلى عنه آياتنا ولا كَلَّا بَلْ كلا بل قران كَانُوا قلوبهم ما إِنَّهُمْ يكسبون كلا إنهم ربهم ثُمَّ لمحجومون ثم إنهم صاروا ثم يقال هذا الذي في عمليين وما أدراك ما علميون كتاب مرقوم اشهدوا المقربون إن الأبراع في نعيم على الأراهك يا هرم تعرف في وجوههم نغرة النعيم يصطون بالرحيق مخطوم ختابهم واسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجهم من تسليم عينيه يشعروا بها المقربون إن الذين أجلوا لا آمنوا يضحكون وإذا مقبلهم يتومس وإذا قلبوا لا أهنيم قلب وإذا رأوا قالوا إن هؤلاء نقادون وما أرسل عليهم حافظين على الأراضي ينظرون أن صوب الكفار إذا السماء وأنقفنا فيها وتخلت وأذنت لربها وعفقت يا أيها الإنسان إنك كاد إلى ربك تدعى منك ملاقين فأما من أتي كتابه ليمينه فسر يحاسب حسابا يسيرا ويغطر إلى أهله مسرورا وأما من أتي كتابه جناته تجري من تحتها الأنهار ذلك الأرخ الكبير إن بغش ربك أشديد إنه ويبدئ ويعير وهو الوفور المدود الضمعش المجيد فعار لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمور بل الذين كفروا في تكذيف والله من اشتركوا في الخير وما أبغى إن ذا في الصغر في الله صغر في إبراهيم وموسى هل أذاك عذاب الغاشية مجرم يومين خاشع عاملة ركض صبا نارا عن حايل أن من عين آنية فَرَأَى السَّمَاءَ كيف وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنتَ مُذَكِّرٌ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ إِلَّا مَن تَوَلَّى